تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف الخطر الذي يتعرض له مصاب فاقد للوعي في وضع الامتداد على الظهر هو الاختناق بالتقي في رئتيه أفضل إجراء وقائي هو وضعه في وضع الضمان الجانبي